أم شهيد ترفع صورة صورة بطل في المقصورة قالت ولدي في الميدان يهتف يا بلد المنصورة قامت تهتف في الأشهاد مصر بلادي مصر بلادي صوت في الميدان